سورة طه لـ حمزة فضم كسراها اهلهم كسو ما عن وافتح اني أنا دائما حلا ونوين بهوا النازعات طا وذاك وافختارك اخترناك فزا وأنى وشام قطع أشدود وضمى في ابتدى غيره وضمم وأشريكه كالكالا مع الزخر فقصر بعد فتح وساكين مهاد أنثى وضمم سوى في ناد كالا ويكسر باقيهم وفيه وفي سودا ممالون وقوف في الأصول تأصر يسحى أتاكم ضم وكسر صحابهم وتخفيفوا قالوا إن عليمهم وَهَذَيْنِ فِيهَذَانِ حَجَّ وَاثِقٌ لَهُ دَلَفَ اجْمَعُوا صِلْ وَافْتَحِ الْمِيمَ حَوَلَا وَقِنْ سَاحِرٍ سِحْرٌ شَفَوَاتَ لَقَفْرُ فَعِلَ الجَزْمَا مَعَ أُنْثَى يُخَيَّالُ مُقْبِلًا وَإِن جِئْتُكُمْ وَعَدْتُكُمْ مَا رَزَقْتُكُمْ شَفَا لَا تَخَفْ بِالْقَصْرِ وَالْجَزْمِ حفا يا حل الضم في كسره رض وفي لام يحل عنه وفا محلا وفي ملك ضم شف وافتح اولنها وحمل ضم واكسر مثقل كما عند حرم وخطاب يا بصور شاذا بكسر لام تخلفه حالا كي ومعياء بننفخ ضمه وفي ضمه افتح عن سوى ولديه العالم وبالقصر للمكي واجزم فلا يا خف لا في كسره صافه تلعلا بالضم تر باصف ايضا ياتيهم مؤنث عن ان حفظ لعني اخي هولا وذكري عن إني م عليما عن حشرتني عين ننفس إنني رأسي